بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملة حكيم قبيب الا تعبدوا الا الله ان لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمدعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى دُمَتُّهُ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَقَامٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليسترطوا منه ألا حين يستغشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إن انه عليم بذات الصدور وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ولن في كتاب مبين وَهُوَ الذي قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لا يقولنما الذين كفروا ان هذا الا فيحرم مبين ولا ان اقصرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه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 وَل إِن أأَذَقنَاهُ نَم أَبَعدَبَروا أَمَ السَّتْم لَا قُولًاَّ ذَبَ السَّئةُ عننيِي إَِّهُلَ سَلِحُ فَقُول إِللا الذيينَ صبَر وَامِلُ الصوالِحَاتِ أُولائِكَ نَافِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضًا يُحَاةَ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا إِلَى عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ أُلْفِتُوا بِعِشْرِيَةٍ وَرٍّ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَّعُوا مَنِ اسْتَطَاعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَدَّعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن اللَّهِ إِن كُنتُمْ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ تَعْلَمُونَ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إلا هو فهل أنتم مسلم مَن كانَ يريد الحياتةَدُّ يا وَذينَتَه نُف إليهم أماللَهُ فيه نوّ إليهِم أماللَهُ فيه وَهُم فيه لا يُبَخسُون ألا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 قَدْ انزَلَ هَذَا الْكِتَابُ مُوسَى وَمَن قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاوَ مُعِيدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٌ مِّنْ إِنَّ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 الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين ألا لعمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْتَزِّينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يسترون لا درم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمير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 وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أراذلُ نَابِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ على بينه من الرب واتاني رحمه من عنادي واتاني رحمه من عناده فعميت عليكم ان تلزمكموها وانتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنْ مِنْ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَ فَاثَغْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا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 اصْنَعِ الْكُلَّ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُطِعْ كُلَّ آذِيَةٍ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْكُلَّ وَكُلَّ مَا نَرَى عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ تَخِرُّ مِنْهُ قَالَ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنْ فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْنُ وَفَاوَتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا 114. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 115. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نور حنبنه وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ كَمَا عَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَأَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا فَمَا الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَا رَاحِمٌ وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ مَلْعِي مَا آتَيْتِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِيهِ وَغِيضِ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 وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ لِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي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 صيل يا نوس اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من نحيها إلي ما كنت تعلمها أنت على قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا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 وَيا قَوْمِ استْتَوْفِرُ رََّكُمْ تُمَّ تُبُ إلَيْهِ يرسِل السَّماء عَلَكُم مِدَرَار يُرسن السَّم أَعَلَْكُم مِدَرَارَ وَيَذِدَكُمْ قُووَةًَ إلَ قُتِكُم وَلا تَفَ وَلَوْ قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بداركي آلهتنا عن قولك وما نحن بداركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 مَن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُمْضُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبّ على فاقٍِ مُْتَقْلي فَإِن تَولَ فَقَداءبَ لَْتُكُمْ م أُرسِلتُ بِهِ إلَكُمْ وَيَستَقْلِبُ رَبّ قَوْمًَا غَرَكُمْ وَلَا تَظرونَهُ شَيْئ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ أَنَّ نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنير وَأَدْبِرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَمَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَأَ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ و إِلَى ثَمُودَ أَقَامَهُمْ خَالِحًا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 وَيَا قَوْمِهذهِ نَا قَدُ اللههِ لَكُمْ آيَتَ فَذَغهَا تَأقُل فيِي أَوْضِل فَذَهَا تَأقُل فيِي أَوضِ اللهِ وَلَا تَنَسُهَا بِسُ إِ فَيَأْذَكُمذاَابُ قَدِي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 نَجَّأَ أَمْرُنَا لَنَبِيًّا صَالِحًا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ حِزٍّ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ وَأَقЗАَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ بَنِي تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لون وَمْرَأتُ غَائِمَةُ صَضحكَة فَبَششَّر مَاه ب إِحاقَ فَبَشَّرْ نَاه ومن وراء وَمِ حَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَعْلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط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 وَلَمَّا جَاءَتْ غُثْلَانُ طَسِي فِي أَبِيمٍ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ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 قالوا لقد علمت ما لما في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى غكم شديد قَالُوا يَا نُوحُ إِنَّا غَرِقْنَا أَصْحَابَ النَّارِ فَلَنَجِيَنَّكَ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنُنَجِّيَ أَصْحَابَ الْفُلْكِ إِن كُنتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ رِصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِن لَمَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَادَى الْعَالَمَ عَاليَهَا سَاكِنُهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِدَارَةً مِنْ سِجِّلٍ مَّنضُورٍ مَسَوْمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهم شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِن وقال بخير وانني اقاط عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبقسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وَمَا أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا تَلاَتِ امْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا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 لَكُمْ شِقَاقٌ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَأْنَا قَوْلَ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا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 بَتَرِفُ ذُلْمَرْقُود ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانِ قَصَصٌ عَلَى الْأَلِيّ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد وَمَا وَلَمْنَاهُمْ وَلَا كُنْ هَلُمُ فَمَا آلِهَةٌ عِنْدَهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَنَما ذَكَرَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْدِيلٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ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 يشوود وما نوخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنى تمنهم شقيم وتعيد تمنهم شقي وتعيد فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَسَتُسْقَوْنَ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ وَشَهِيقٍ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَمَّةِ قَالِدِينَ فِيهَا مَا بَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوذٌ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّنْ ما يَعبُدُهَا أُلَ مَا يَعبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعبُدُ أَبَاءُهُمْ مِ قَ وَإِنََّا لَم وَفُهُم نَصبَهُم غيْرَمَعْ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلت فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وإن كلا لم ما ليوسينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون قدير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بطير ولا تركنون للذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء وما لكم من دون الله من اولياء اتم ملاتقا واقم وزلفا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 يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَبَعَثَ عَلَيْهِمْ مَا فَوْمَتَهُ وَاحِدَةً وَلَا يَذَٰلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خلقهم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 وجاءك في هذه الحق ومن ويظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا انا